الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد نسمع بقية النظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله ألم تر أن الله سلط بعضهم؟ يكفر بعضا بالدليل وبالنظر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله بعدما ساق المؤلف الناظم رحمه الله تعالى بعض أسماء رؤوس البدع والظلال ذكر أن مذاهبهم وأن حججهم كالجدب محال كسراب بقيعة وأنهم متهافتون وأن هذا التهافت والضلال لم يقف ضرره على مبثه فيما في بين الناس بل حتى رجع الأمر عليهم فيما بينهم فتسلط بعضهم على بعض التسلط تارى يكون حسيا وتارى يكون معنويا بالقول والفعل وتارى يكون بالتضييق وهكذا أهل البدع يعودون على بعضهم كما قص الله أو كما جاء في القرآن الكريم فيما ذكر الله عن قوم إبراهيم قال إنما اتخذتم في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه لما أمرهم بالتوحيد وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثالا موده بينكم في الحياة الدنيا ويوم قيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وذكر فيما سبق أن بعض القدرية تناظروا فيما بينهم سبع من زعماء القدرية تناظروا فيما بينهم في قدرة الله وما يتعلق بالظلم فخرجوا من مجلسهم أولئك السبعه وقد كفر بعضهم بعضا وهكذا إن اتفق أهل الظلال في الظاهر فإنهم يرجعون على بعضهم تارة في الظاهر أما في الباطن فهم مختلفون ولكن إمامهم الهوى والتعصب للباطن ولهذا من قرأ في كتب العقائد والمقالات الإسلامية والمناظرات الكلامية يجد أن هذا يكفر هذا وهذا يتهم هذا مرة هذا مع هذا ومرة عليه ومرة بين بين لأن أصولهم ولأن حججهم مبنية على العقل مجرد من نور وحي النبوة الوحي من القرآن والسنة وهؤلاء أو هذه الحجج في الغالب لا تثبت تكون دائما مضطربة بل تعود دائما على صاحبها بالتناقض ومن ليس له أصل ثابت من الكتاب والسنة فانما رده الى التردد والتذبذب الم ترى ان الله أن الله سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر بالدليل الشرعي ياخذ دليل من القران الكريم ثم يحرفه يحرف الكلمه عن مواضعها فيحتج بالدليل في غير محله او ياخذ بعض الدليل دون بعض يعني ادلتهم احيانا تكون من الشرع كأصحاب الأهواء والشبهات والشهوات في هذا الوقت إذا أرادوا بث شبهة أو شهوة أخذوا أدلة فاجروها على عمومها دون النظر إلى كلامها العلم فمثلا إذا تكلموا عن الحجاب وعن كشف الحجاب لا يقول لك أن الشر أخطأ يعرف أن هذه جملة تثير عليه البلاء، ولكن يقول الشرع أمر بالمساواة، الإسلام دين العدل، الإسلام دين السماحة، هذا الكلام صحيح في ظاهري، لكنه يخفي باطنه السم، القائل بهذا الكلام في الظاهر إذا كان صاحب شبهة لا يريد بهذا الكلام إلا ما يبطله في هواه في نفسه، اذا اراد يقول كيف نعطي الرجل؟ رعت المرأة في الميراث قد يكون الرجل الولد ثريا والبنت فقيرة فكيف نعطيها نصف ما نعطي اخاها مات هلك هالك عن زوجه وعن ابن وبنت الزوجة لها ماذا الثمن لوجود الفرع الوالد وما بقي فليذ مثل الحظ الانثيين يقول كيف والإسلام دين المساواه ودين الانصاف ودين الرحمة ودين الرأفة كيف نعطي المرأة نصف الرجل أليس هذا الابن والبنت أخوان أليس بأخوين اليسوا أخوين فإذا تكلم عن المحرمية قال لماذا نقيد المرأة المسكينة هذه الأم والزوجها الرؤوم والبنت الشفيقة لا تخرج ولا تسافر إلا بمحرم أليس هذا من تضييق عليها؟ والإسلام يبحث عن استعادة الحسيه والنفس معنوية؟ هذا،, هذا كان يدسون الشبه العقل كذلك هنا أهل اعتقاد الباطل يكفر بعضهم بعضا بالدليل يأخذ من الأدلة أو يصرف الدليل لبدعته ثم يكفر من خالفه سواء كان من أهل السنة أو من أصحابه وبالنظر القساء العقلية والاراء المجردة من الأركان القياس ومجرد من النظر الشرعي قبل كل شيء نعم هنا بيت ساقط إخوان أحسنت وجنب أهل الحق سوء كلامهم وأيدهم بالنصر منه وبالظفر وجنب اهل الحق هذا عندكم ليس موجودا وجنب أهل الحق سوء كلامهم هذا الشطر الأول وأيدهم بالنصر منه وبالظفر. جنب أهل الحق أهل الاتباع على أهل السنة للبدعة أهل الصدق والحرص على اتباع الدليل الصدق في اتباع الدليل جنب أهل الحق سوء كلامهم سوء انحرافهم وسوء مذاهبهم الباطلة وأيدهم أيد يدمن أهل الحق أيدهم بالدليل بالنصر منه بالظفر، نصرهم في الدنيا ونصرهم في الآخرة لأن صاحب السنة والاتباع دائما منصور ومعاد السنة دائما مدحور إن شانئك هو الأبتر قال بعض المفسرين وهكذا كل من شنع السنة وعاد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبتور إما حسا ينسى تطويه الأيام فلا يذكر أو أن يبقى مذكورا لكن بسوء إما بوصفه بخصلة قبيحة كمسيد الكذاب أو بالابتداع كبشر الريسي وجهم والجعد هؤلاء مذكورون لكن بسوء أما أهل العلم والسنة والاتباع مذكورون بالخير يدعى لهم على المنابر في المحاريب يترحم عليهم وايدهم الله على من خالفهم بالنصر فنصروا فانتصروا على من خالفهم واظفروا بمن خالفهم فكسروا حجج المخالفين ورفعوا رايه السنه للمتبعين وقد قد, قد, قد تقدم في النظم السابق أن سائر هذه الفرق المخالف كلها هلكت ونجى الله على اتباع والسنة مصداق قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا تزال تستمر على الحق ليست على الباطل ظاهرين ليسوا مختفين لا في سراديب ولا في انفاق بل ظاهرين للعيان ينشرون العلم والسنه في السنتهم واقلامهم وافعالهم لا يضرهم من خذلهم لهم مخذلون ولا من خالفهم لهم مخالفون لكن لا حتى يأتي أمر الله حتى غائية يأتي أمر الله قيام الساعة فأهل الضلال مختلف فيما بينهم وأهل الضلال يكفر بعضهم بعضا وتسلط بعضهم على بعض وجنب الله على الحق سوء هذه المذاهب الردية ونصرهم على من خالفهم نعم فلم ترى بدعيا يزن بدعه على الارض الا اخرجوه من القفر فلم ترى في نسختي النسخه الاخرى فلن ترى فلن ترى بدعيا صاحب. لن ترى هنا الرؤيه قد تكون بصريه وقد تكون علميه بمعنى العلم الم ترى الم تعلم والعرب تستعمل هذا وهذا الم تعلم في علمك الم ترى ببصرك قد تسمع الامران فلن ترى بدعيا صاحب بدعة إما داعيا لها أو متبعا لها يزن ببدعة ذنه اتهمه ومنه قول حسان في عائشة رضي الله عنهما جميعا حصان رزان ما تزن بريبة ما تتهم بريبة وتصبح غرفة أي جائعة من لحوم الغوافلي حصان حصين رضي الله عنها رزان مستقره قاره ما تزن ما تتهم بريبه بتهمه بسوء فالشاهد هنا كل صاحب بدعه يزن يتهم ب... ببدعه ودعا لها على الارض الا اخرجوه من القفر قام له اهل السنه رفعوا رؤوسهم له باقلامهم وتاره بسيوفهم اذا كان لهم سلطان ومعهم سلطان يدعو يوسر السنة وأخرجوه من القفر يقال القفر أي الأرض وهكذا مصير أهل البدع منهم من طرد نفي لأن إذا كان قطاع الطرق أو إذا كان العقاب الشرعي النفي من الأرض والتغريب فإن أصحاب البدع أشد ضررا من قطاع الطرق لان قطاع الطرق يسلبون الاموال وأولئك يسلبون صحه الاعتقاد بالتشكيك فمنهم من طرد من اهل البدع ومنهم من سجن ومنهم من قتل جزاء وفاقا اخرجوه اخراجا حسيا او معنويا منهم من هجر ولم يكلم ولم يجالس ولم يشارب ولم يشترى منه ولم يباع عليه نعم فقل لذوي التحصيل هل يبلغ الذي ذكرتهم مقدار قوم على خطر في النسخة الأخرى لذوي التفصيل قل لذوي التفصيل والتحصيل العلمي أهل الخير هل يبلغ الذي ذكرتهم هؤلاء ائمه البدع والانحراف هل يبلغون مقدار قوم على خطر خطر بمعاني كثيرة منها علو الرتبة علو المكانه والشرف الرفيع ذكر ائمه البدع كالجهم والجعد ومعبد وابن كرام ثم سيعرج الان بالمقارنه والمفارقه نعم كمالك والثوري وابن عيينه وليث وحماد بن زيد ذوي الغرر بدا يعدد بعض اسماء اهل السنه وكلكم كلنا جميعا قد قرأنا سيرهم وكلكم قد عرفتم سيرهم وحفظتم أكثر تراجمهم مالك الإمام المشهور صاحب المذهب المتبوع مالك ابن أنس الأصبحي عالم المدينة وقيل إن الحديث للذراه الترمذي بإسناد حسنه بعضهم يشك أن تضرب أكباد المطي إلى عالم بالمدينة رجل بالمدينة قيل بأن المراد به الإمام مالك رحمه الله تعالى هو صاحب الكتاب المشهور الموطأ له جلاله في النفوس وهيبته في القلوب وهذا الإمام رحمه الله قد ترجم في جميع تراجم العلماء بل افرد في حقه تراجم مفردة والمالكية عليهم رحمة الله افردوا في ترجمة الامام مالك كتبا كثيرة حتى ذكر ابن عبد البر النمري القرطبي صاحب الاستيعاب والتمهيد أنه ألف في فضائله كثر هذا قبل ابن عبد البر ألف بعد ابن عبد البر أيضا عمه كثر رحم الله الإمام مالك ممن ألف فيه ابن حجر بعد ابن عبد البر والسيوط والزواوي وقد ذكر صاحب أوجز المسالك في مقدمة الكتاب تراجم أو شيئا من ترجمة الإمام مالك وذكر بعض من صنف فيه استقلالا ومن قرأ ترجمته في سير اعلام النبلاء العجب وأما الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى لقبه الذهب بشيخ الإسلام وإمام الحفاظ وكان رحمه الله تعالى ائمه السنة والحديث ذكر ياقوت في معجم البلدان قال إن الثوري مات وليس له كفن يعني ما وجد كفن لكن بقي علمه واسمه مشهورا هذا الإمام رحمه الله مات في سنة 161 هجرية ومن أشهر المحدثين وإذا قلبت صفحات الصيحين والسنن والمسند يمر عليك دوما سفيان مرة بالإطلاق ومرة بالتقييد الثوري وهناك القرين الآخر سيأتي بعد قليل أو الآن وهو ابن عيينة سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد مات بعد الثوري في سنة واحد أو مائة وثمانية وتسعين و 98 193 اجره وسفيان ايضا او كما يقال السفيانان قرينان والحمادان وهذا الامام ايضا من اكابر ائمه الدين والسنة تاره يقال امام في الحديث وتاره يقال امام في السنة و وتاره يقال امام في الحديث وفي السنه قد يكون عند الرجل علم الحديث روايه وقد يكون عند الرجل اتباع للسنة لكن ما له حظ في العلم علم الحديث روايه وقد يجمع الله لبعض الناس بينهما إمام في الحديث رواية ودراية واتباع للسنة كالإمام أحمد وكالثوري وكالبنعيينة البخاري وهم كثر وليس الليث بن سعد الفهمي المصري إمام مصر وكان أهل مصر يفاخرون به حتى أن الخليفة العباسي الداهية المنصور أراد أن يوليه على مصر في ماثر فامتنع رحمه الله وكان ليث كريما مشهورا قيل بأن ربحه في العام قرابه من سبعين إلى سمعين ألف ولكن لا يحول العام, العام عنده درهم لإنفاقه وبخاصة على أهل العلم رحمه الله تعالى مات في سنة 175 الهجرة النبوية حماد حماد بن زيد ابن درهم أحد المحدثين المشاهير وأحد أهل السنة المشاهير وله كلمات في الاعتقاد يتناقلها كثير من كتب التصريف العقبي كان الإمام أحمد يجله ويعظمه حتى قال ابن مهدي لم أرى قط أعلم بالسنة والحديث من حماد مات سنة 179 للهجرة النبوية ذوي الغرر جمع غرر قد تقدم ذلك أو بيام ذلك كل ضوء من صبح أو غير نهار أو غيره نعم, نعم هنا بيت ساقط أخوان هنا بيت ليس موجودة. ومن فخرت أرض الشام بكونه ببيروت في جمع عدادهم المطر. ومن فخرت أرض الشام بكونه. من فخرت أرض الشام بكونه على الشطر الأول ببيروت في جمع عدادهم المطر. من يعني بهذا؟ الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله تعالى. إمام أهل الشام ذكروا أن له أنه كان له مذهب كان له مذهب متبع في حقبة زمنية وانتشر أو اتبعه علماء الشام ثم علماء الاندلس ثم انقرض مذهبه رحمه الله تعالى هذا الإمام العظيم من أعلم علماء الشام من أبرزهم وقد مات في سنة 157 الهجرة النبوية ثم قال بعدها في جمع عداده المطر ذكر أن في الشام علماء في الشرح اشار إلى أن علماء الشام كانوا على السنة وعلى منهج السلف الصالح ولن تخلو الأرض من أهل السنة في كل مكان هنا قال ببيروت بيروت المدينة المعروفة عاصمه لبنان قيل بان اشتقاق اسمها ذكروا اسماء كثيره قيل من بئر عفوا من بعل بيرت هذا معبود عند الكنعانيين وقيل ان اصل كلمه بيروت وبيروت جمع بئر بيروت بالعبرانيه لان بيروت كثيره الابار وقيل من بيروتها وهي شجر الصنوبر وبيروت معروفة مشهورة بهذا الشجر. نعم. ومثل ابن طهمان الإمام وبعده يزيد ابن هارون الذي خصمه زبر. ابن طهمان إبراهيم بن طهمان الخراساني كان من أنبل أهل خراسان من أعلمهم من أجلهم. قال يحيى بن أكثم كان إبراهيم أنبل الناس بخراسان والعراق والحجاز. وأوثقهم وأعلمهم وأوسعهم علما مات سنة 168 الهجرة النبوية بعده يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي من واسط بلد العراق من أئمة المحدثين من أئمة رواة الحديث ثقة متقن عابد مات سنة 206 رحمه الله تعالى نعم. ومثل وكيح الذي خصمه وبعده يزيد بن هارون الذي خصمه خصمه زبر زبر خصمه قطعه بالحجج وهزمه ورد بدعته وهذا شأن جميع علماء السنة كلهم زبروا خصوم السنة وردوا حججهم عليهم نعم ومثل وكيع وابن مهدي وبعده سليل دكين كلهم سادة زهر وكيع أبو سفيان وكيع ابن الجراح ثمريح العدوية الرؤاسي كان ومعنى كلمة وكيع شديد وغليظ وكان الإمام أحمد يعظم وكيعا كان الإمام وكيع رحمه الله تعالى من أشهر العلماء بالحديث والسنة وكان إذا حل في بلد اجتمع الناس حوله قيل إن أحد المحدثين كان يطوف على الكعبة فكان كلما زار مكة ثلاثا الناس حوله فمرة زار مكة ولم ياته إلا القليل فكان يطوف على الكعبة ويقول يا ربي هل ترك الناس حديثي هل أنا بقيه ابن الوليد أحد متكلم فيهم فقال له قائل يا فلان أنت لست بقية ولكن مكة قد دخلها وكيع. فإذا ذهب وكيع جاءك الناس وهو شيخ الشافعي الذي اشتهر نظم الشافعي في قوله ماذا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يوته عاصر ذكر ابن خشرم قال كنا نحضر مع مجالس العلم وكان وكيع يحفظ ولا نحفظ مع أننا نكتب فسالناه أو فسالته فقال ادلك على دواء النسيان قلت نعم فقال وكيع اذنه يعني قرب اذنك الي فقربت اذني له فقال ترك المعاصي عليك بترك المعاصي بالفائده البيتان المشهوران الانفا الانفان في الذكر شكوت الى وكيع ردها بعضهم بقوله هذا للبيتان لا يصحان للشافعي لأن الشافعية ليس من طلاب وكيع ولم يروي عن وكيع وعليه فلا يكون الشافعي وكيع شيخا للشافعي وهذا القول مردود في كتاب الأم للشافعي واظن في كتاب الصدقات يقول الشافعي حدثنا وكيع وفي لفظ موضع آخر حدثنا وكيع أو ثقة غيره فدل على ماذا على أن الشافعي روى عن وكيع رحم الله الجميع كان الإمام أحمد يعظم وكيعاً يضخمه من, من جلاس قدره مات وكيع رحمه الله تعالى في سنة 196 الهجرة عبد الرحمن ابن مهدي ابن مهدي وعبد الرحمن ابن مهدي بن حسان العنبري مولاهم من مشايخ الإمام أحمد كان من أئمة الدين والسنة والاتباع ومات في سنة مئة وثمانية وتسعين للهجرة ثم قال وبعده سليل دكين الفضل بن دكين أبو نعيم من أكبر مشايخ البخاري قيل كان البخاري إذا جاء الحديث عن, عن كان البخاري يروي كثيرا هذا الرجل وهو, الرجل وهو الإمام المشهور الذي رحل إليه قصة المشهورة تعرفونها فيما اذكر عندما رحل الإمام أحمد وأبن معين وابن نعيم إلى من؟ إلى اليمن إلى عبد الرزاق الصنعاني قصة لما رفس عبد الرزاق ابن معين لما دلس عليه من باب اختبار والقصة مشهورة أرادوا اختبار عبد الرزاق في بلطه وحفظه فرحل ائمه الثلاثه هؤلاء إلى اليمن وأرجو أن لا أكون قد وهمت في رجال قفطة ذكر ابن دكين ابو نعيم مات في سنة 212 وقيل 219 ذكره الذهب ونعته بالحافظ الكبير شيخ الإسلام وهنا وقفه مع لقب شيخ الإسلام كثيرا ما يمر هذا اللقب وفي قراءة قاصرة أكثر من رايته يستعمله الإمام الذهبي في تلفية الحفاظ وفي السيار فما المراد بلقب شيخ الإسلام ذكر بالناصر الدين في كتاب الرد الوافر عقد فصلا في أول الكتاب معنى لقب شيخ الإسلام وذكر أنه من شاخ في الإسلام وفارق أترابه يعني مات أترابه وبقيه وحتى شخ. وقيل من ترك شرخ الشباب وسفه الشباب لزم السنة في نفله وفرضه وقيل عند العامة من يفزع الناس إليه عند المعضلات ويستشيرونه ثم ذكر أن المعتبر بهذا اللقب هو المتقدم في العلوم الشرعية العلم عقيدة والقراءات واللغة والناسخ والمنسوخ والشيخ عطفان بن قاسم رحمه الله تعالى في حشيته على الروض لما ذكر صاحب الروض عبارة شيخ الإسلام فيما يتعلق بتحريم قص اللحيه وصبغه الى اخره قال والسلف يقول الشيخ عبد قاسم في الحاشيه لا يطلقون شيخ الإسلام الا على المتبع الكتابي والسنه مع التبحر في العلوم النقلية والعقلية بعده قال هنا في النظم كلهم سادة زهر كل هؤلاء سادف في العلم سادف في الديانه اهل الرتب الرفيعه والمراتب المنيفه زهر من الحسن والبياض الناصع وكل ائمه السنه ساده في منزله لكنهم يتفاوتون فهناك ائمه كبار فله مقدمه على غيرهم الا ان الجامع لهم نصره السنه واتباع السنه والرد على من خالفها وهنا اختار زهر من باب أحسن الألوان البياض يجمع بين البياض الناس الذي لا يكون فاقعا وهكذا كان لون النبي سلم ليس الأبيض الأمهط بين البياض والحمره وهنا فائدة لقب فاطمة بالزهراء رضي الله تعالى عنها قرأت بعض كتب أهل الرفض أنها سميت الزهراء لأن العادة الشرعية لا تأتيها، وهذا مما يضحك عنه منه السفهاء قبل العقلاء. وإنما هذا اللقب من باب أن بشرتها من بشرة أبيها، ولهذا يقال في بعض خطب الوعظية القديمة صاحب الجبين ماذا؟ الأزهر. نعم ومن أشرق الإسلام من نور علمه إمام قريش الشافعي الذي قهر أشرق الإسلام الإسلام مشرق وشرف به أصحابه واشرقت سيرهم بالإسلام ولهذا لما قيل بإمام أحمد رحمه الله جزاك الله عن الإسلام خيرا قال لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا لكن مراد الناظم رحمه الله أن الإمام الشافعي من أشهر إمة الدنيا وظهرت السنن لنصرته لها وتدوينه لها وبخاصة فيما يتعلق بتقريره للاعتقاد والفقه المؤصل من الدليل والسنة وفق منهج السلف الصالح فظهر له مذهب مشهور وهو أحد المذاهب الاربعه المشهورة في الاتباع. ومن أشرق الإسلام من نور علمه أظهره رحمه الله بعد أن طمس بالجهل والعداء من مخالفي السنة ومن المقلدة لأراء الرجال دون الدليل فأظهر العلم وأشرق العلم وكان رحمه الله تعالى ممن اتاه الله علما راسخا وقوه في المناظره قال أحدهم أنقذني الله من البدع بمجلس واحد مع الشافعي ثم يقول إمام قريش الشافعي مطلبي قرشي من قبيلة قريش التي شرفت بأن منها النبي صلى الله عليه وسلم وقريش قيل سمية قريش من التقرش والتقريش قيل كان الحجاج إذا أتوا إلى مكة يتقرش أهل قريش قريش هذا الحجاج من كان معدما من كان فقيراً يعطونه الطعام والشراب من التفتيش، وقيل من البيع والشراء كانوا يبيعون على الحجاج ويشترون منهم، وقيل أن جدهم تقرش في توبه أي سمع وسمي بقريش، وقيل أخذ من دابة البحر القرش. لأنها أقوى دواب البحر وقريش أقوى القبائل العربية كانت تهابها العرب لسندانتها للبيت الحرام الذي قهر قهر غلب بالحجه على من ناظره وخاصمه نعم ومن عصبة ابن المبارك في عفوا الشافعي رحمه الله من مناقبه كان الإمام أحمد يقول لابن الشافعي إن أباك أحد النفر الستة والسبعة الذي ندعو لهم عند السحر وقال عنه الامام احمد حسبك بالمزكي والمزكاه الشافعي كالشمس للارض والعافيه للناس فهل لهذا من العوض مات رحمه الله تعالى في سنه مائتين واربعاهجا نعم ومن عصبة ابن المبارك فيهم بمرو ونيسا بور والريذي العبر عبد الله بن مبارك ابو عبد الرحمن امام ذكره الناظر في الشخص فقال المجمع على محبته ويقول الذهبي والله إني لو أحبه وأتقرب الله بحبه وفي التقريب حسب علم قراءة القاصرة في تقريب التهذيب لم أجد بعد الصحابة مدحا لأحد أو ثناءا جمع صافا كما جمعها ابن مبارك قال فيه فيما أذكر ثقة تبت جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير وكان ابن مبارك رحمه الله تعالى جامعا بين العلم والعمل والتعبد والسخاء وكان إماما إذا حل وإماما إذا رحل حتى جعلوا محبته محبة أئمة السنة مقياسا وميزانا لأهل البدع وكان في مروء إماما مصدرا إليه يرجعون في معضلاتهم فإذا قال يقول الشاعر اذا سار عبد الله من مرو ليله فقد سار منها نجمها وهلالها اذا ذكر الاحبار في كل بلده فهم انجم فيها وانت هلالها ثم قال بمرو مرو بلد مشهور واخرج علماء كثر وهناك بلدان مروا الروض ومروا الشاهجان مر معناها الحجاره البيضاء والروض قيل اسم نهر ينسب الى مرو الروض المروذي والأشهر الأكبر مرو الشاهجان التي أخرجها الإمام أحمد الثوري وكثيرين وأطلب ياقوت قوت وصفها وصف بعض مكتباتها حتى قال إن بعض مكتباتها ألهتني عن أهلي وولدي ومالي ثم ذكر رحمه الله ياقوت أن تصنيف معجم البلدان أن مصنفه كان من مكتبات مرو مرو الشاهجان مرو كما تقدم الحجاره البيضاء والشاهجان جان عن الجن النفس والشاه السلطان كان يكون هذه البلد نفس السلطان وهي الكبرى وينسب إليها المروزي على غير القياس حتى يفرق بين المروذي والمروزي بمر وني سابور أيضاً ني سابور من من أنت أنجبت علماء كثيرين قيل من أسمائها أو سبب تسميتها ني سابور سابور ملك وني أو سابور قيل قصب السكر زرعه فنسب إليه وذكر أقوال أخرى غير هذا والري أيضا من البلدان التي أنتجت علماء كثيرين وينسب إليها الرازي جعب الزائر التخفيف ومن قرأ في كتب الأنساب كالسمعاني أو تهذيب كاللباب لابن الأثير أو معجم البلدان لياقوت ورأى في كلامهم عن هذه البلدان رأى أنهم ذكروا أئمة كثيرين ملأوا الدنيا علما للعبر هكذا في نسخة وفي الأخرى للغبر أو الغبر ولا أدري ما المراد رجعت إلى بعض كتب اللغة للعبر قيل بأنها من الاعتبار والتدبر والاتعاظ وقيل العبير اخلاط الطيب فلعله على مراعاة للنظم كما تقدم في غير موضع اختار هذا اللفظ العبر قصه العبير ان هؤلاء كالطيب كالريح الحسنه كالرياحين علماء الري ما سبقهم نعم ويحيى واسحاق واحمد الذي به نظم التقوى كما ينظم الدرر امام لاهل النقل والمقتدى به في السنة الغرى إمام الذي صبر يحيى ابن معين الغطفاني أبو زكريا من عمة الحديث والسنة شيخ المحدثين يقول كتبت بيدي ستمائة ألف حديث هذا الإمام مات رحمه الله في سنة 233 الهجرة وإسحاق ابن إبراهيم هو ابن إبراهيم المروزي الإمام المشهور كل هؤلاء مشاهير لكن كما قلتكم يختلفون من حيث التقدم والمشيخه فبعضهم تلميذ عند بعض هذا الامام رحمه الله تعالى يقول عنه ابن خزيمه لو كان مع التابعين لعد من اوسعهم علما ومن افقاهم واحفظهم واحمد معروف الامام احمد رحمه الله تعالى بن حنبل من اشهر ائمه السنه وهو هو إما الأربعة ممن اشتارت مذاهبهم وكثر اتباع مذاهبهم كان يحفظ رحمه الله ستمائة ألف حديث كما حكى أبو زرعة ولما سألوا ابا زرعه عن ذلك قال ذاكرته, الأحا... ذاكرته الأسانيث وإذا قيل ستمائة ألف حديث يقول الذهبي أي بالمكرر وكانوا يتوسعون في اطلاق هذا اللفظ ويعنون به ماذا آثار الصحابة وما يذكره اهل القراءات من الآثار بالتكرار أقوال التابعين وأتباع التابعين لكنهم يتجوزون فيسمونها حديثا وإنما خص أحمد به نظم التقوى كما ينظم الدرر لما أصابه من المحن العظيمة بالقول بخلق القران والرد على من قال بها وهو أيضا من عئمة السنة والحديث ممن جمع بين ذا وذاك إمام لأهل النقل والمقتدى به طبعا الاقتداء هنا يتنوع المراد أن مذهأ أن صبره وتقيره للسنة في وقته كان قدوة للناس فاقتدوا بكلامه بعلمهم بديانته وورعه واتباعه للدليل الذي صبر يشير إلى كما تقدم من الفتنه قيل الإمام احمد كيف صبرت على عذابهم قال لو وضع الصدق على جرح وفي بعض الروايات على جراح لا برا في ترجمه هذا الإمام فالف فيه كتب مستقله الف ابنه صالح سيره في وريقات طبعة والف الامام بن زوزي كتابا في سماه مناقب الإمام أحمد وذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه لطبقات الحنابلة كثيرين ممن أفرد ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى معنا ومن حل في مصر ودان بسنة عفونا من العبارات التي اشتهرت عن الإمام أحمد عبارة ابن المديني أعز الله الدين برجلين من هما أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحلة حتى قال أبو بكر كان له أنصارا يوم وارضاه وأحمد لم يكن له أنصار من بعد أن الإمام أحمد رحمه الله ابتلي في فتنته والصديق أعظم بلاء لأنه فأس الأمة وخليفة المسلمين فوقف الصديق الفسقمة العظيمة وردها على أدبارها كما وفق الله وأحمد رحمه الله فرد تلك الفسقمة مات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سنة 241 الهجرة نعم ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر يشير إلى أن علماء السنة منتشرون في مصر علماء كثيرون ومن تتبع تواريخ مصر أو تراجم العلماء سيجد المصري المكي المدني الشامي العراقي اليمني تجد هناك مئات من أهل السنة متفرقون في كل مكان نعم ومن بالعراق المستنير كشعبه وابن بشير وابن طرخان معتمر من بالعراق المستنير ذكر علماء في الشام في الحجاز وفي غيرها ثم عرج على العراق ومن بالعراق المستنير كشعبة شعبة بن الحجاج زعاتك يا أبو بسطان من ائمه الحديث والرواية إمام مشهور إذا قرات في الصحيحي والسنن تجد شعبة يمر عليك تكرار ومرار قيل إنه أول من فتش عن الحديث العراق كان رحمه الله شديدا على المدلسين والضعفاء مات رحمه الله في سنة 160 هجوة النبوية ابن بشير هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية من أئمة الحديث والديانة والسنة محدث بغداد مات في سنة 183 هجوة النبوية ابن طرخان سليمان بن طرخان التيمي مولى بنيتين من ائمه الديانة والعلم ورواة الحديث المكثرين مات في سنة 183 أو 143 جنبوية ما في سنة 143 نعم ومثل ابن سلام ومن سار سيره كليف لدى الغابات عن عرسه هدر ابن سلام ابو عبيد القاسم بن سلام المشهور قال بعضهم وقال اسحاق ان الله لا يستحي من الحق ابو عبيد اعلم مني ومن اسحاق ومن احمد بن الشافعي وقرات في بعض من التراجم ثلاثه عاقمت بطون النساء ان تلد مثلهن طبعا كلمه عاقمت فهم معناها ان قطعا لن يولد احد لكن من باب تعظيم الشأن بشر الحافي ملئ حقلاً من قرنه إلى قدمه وأبو عبيد جبل من علم نتخصه الروح والإمام وحمد وأبو عبيد رحمه الله تعالى مشهور في علوم كثيرة حتى قال بعضهم نحن نتقن علماً واحداً وأتقن أبو عبيد سستة وعشرين علماً وأثنى عليه أكابر العلماء كدارقطني وغيره مات أبو عبيد في ثلاث مئة وعشرين من كتبه المشهور على الأموال ومن سار سيره كليث لدى الغابات عن عرسه هدر الليث شبد الأسد ومن أسماء الأسد عن عرسه المراد قيل عرسه انضاءة الرجل ولبؤه الأسد هدر أي صوت ودافع إذا أراد أحد أن يعتدي نعم ومثل ابن وهب وابن يحيى وبعده إمام بخار الذي فضله غمر ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم قرشي مولاهم من أئمة الديانة والعلم والسنة يقول ابن عبد البر بإسناده أن ابن وهب هذه لطيفة شك إلى أحد أشياخ شيئا في خلق عيسى فقال يا ابن وهب أطلب العلم قال فطلبته فذهب الله عني ما في نفسي وهكذا العلم نور فأصبح ابن وهب إماما من أئمة الديانة مات رحمه الله تعالى في سنة 197 هجرة النبوية ابن يحيى يريد به أبا عبد الله يحيى أو محمد ابن يحيى أي نعم أبو عبد الله محمد ابن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام عصره رحمه الله تعالى كان من علماء السنة والحديث مات في سنة 258 الهجوة النبوية وبعده إمام بخار الذي فضله غمر الإمام البخاري مشهور كسائر اخوانه لكن كتابه الصحيح أصبح شامة مشرقه غرة لأهل الإسلام حتى عده أنه الكتاب الأول في الإسلام بعد ماذا بعد القرآن الكريم ذكره ابن حجر في التقريب وصف جميل فقال جبل الحفظ وإمام الدنيا مات سنة مئتي وستة وخمسين هجرة النبوية بأمير المؤمنين في الحديث وهذا اللقب أطلق على غيره أطلق هذا اللقب عليه وعلى الإمام أحمد وعلى بن معين وعلى الثوري وأحمد شاكر ذكر في ما تعليق على الباعث على كتاب بن كثير علم الحديث أن للمحدثين للعلماء القابل يطلقون على المحدثين أرفعها وأشهرها ماذا؟ أمير المؤمن في الحديث ولا تقل على النوادر ومنهم كما سمعتم البخاري نعم ومثل ابن إدريس ومن دان دينه أبو زرعة الرازي في حفظه ندر ابن إدريس محمد بن إدريس الأول الشافعي وهذا الرازي الإمام في الحديث والسنة والعلل حافظ ناقد من شيوخ المحدثين ومحور العلم ومن دان دينه أبو زرعة الرازي من الري كلاهما وابو زرعة اسمه عبيد الله بن عبد الكريم الرازي من ائمه المحدثين وقد تقدم أنه ذاكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان بعض أهل العلم كابن أبي شيبة والصغاني يشبهون ابا زرعة بالإمام أحمد في حفظه وسرده الأحاديث في حفظه ندر كان من أندر الحفاظ الحفاظ كثر لكن يتميزون في قوة الحافظة فبعض الناس إذا حفظ قل ما ينسى سمعت فائدة للشيخ بن جبرين عليه رحمة الله تعالى يقول الناس تتحفظ النسيان على أقسام أربعة منهم من يحفظ بسرعة وينسى بسرعة هذه بهذه ومنهم من يحفظه بطيء ونسيانه بطيء فهذه بهذه ومنهم من حفظه سريع ونسيانه بطيء وهذا احسنه ومنهم من حفظه بطيء ونسيانه سريع وهذا ادناه من عجائب الحفظ اراك ان ابن سيرين كان يطوف على الكعبه ف... كان... نعم في الحرم يقول فلقيته عربياً في الحرم في الحرم لقيته فقلت يا عربي ما فعل طعامكم قال اللحم ثم دفعه الناس عني فلما قدمت العام القابل فإذا به قلت مع ماذا قال مع اللبن هكذا تروى وبكل حال في الحفظ نوادر والذي يقرأ في كتاب تفاة الحفاظ وفي تراجب الحفاظ يرى العجب يقال أن أبن جن أحد الأئمة ابن أبيديق أو أحد آخر كان يسرد الأحاديث سردا فقام أحد الحاضرين ورفع ثوب هذا الحافظ رفع ثوبه ونظر إلى ساقه فاستقبح الناس هذا الإمام يتكلم تأتي أن ترفع تكشف عن ساقه قال نعم كنت سأتأكد هل هو إنسي أو جني؟ من هذا الحفر السريع نعم أشعر ومثل أبي داود وابن خزيمة ويحيى ابن يحيى والفميدي قد وذر أبو داوود صاحب السنن سليمان بن أشعة السجستاني من عمة العلم والسنة وكتابه السنن من أشهر كتب السنن الأربعة ويقدم عليها عند جمع للعلم. العلم قد جمع فيه احاديث كثيرة وعرضها على ائمة السنة وكان من اشياخه الامام احمد رحمه الله تعالى بل قد روى عنه الامام احمد حديثا وكان ابو داود يفاخر به وحق له يفاخر رواية عن رواية الاكابر عن الاصاغ مات ابو داود في سنة 275 الهجرة النبوية وابن خزيمة الإمام المشهور العلم صاحب الصحيح والتوحيد كان اماما في العلم والكرم والجود والشد على المخالفين به البدع وله جلاله في النفوس مات سنه 311 من النبوية النبويه ويحيى بن يحيى الحافظ تميمي يقول الامام أحمد لو كانت لي نفقة لرحل لرحلت إليه وحسبك بهذا من وصفه. مات سنة مئتين ستة وعشرين والحميدي الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير شيخ البخاري رحمه الله تعالى كان الإمام البخاري إذا روى عن وجد الحديث عند الحميدي لم يعده إلى غيره ولعلكم تلاحظون أن البخاري رحمه الله أول رجل في صحيحه ذكر أول حديث أباب النيات وهذا الحديث رواه البخاري عن غير شيخ لكن أول شيخ في البخاري هو هذا الرجل أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي قيل, أن البخاري قيل بأن البخاري قدم روايته من باب قدموا قريشا ولا تقدموها مات سنة عمرها مئتين وتسعة عشر قد وزر هذه الكلمة في الحقيقة في المخطوط مطموسه لكن هذا أقرب ما لها والوزر معناه وزر الثلمه اذا شدها كبمعنى الحصن والجبل ولعله ايضا الوزير سمي بالوزير قل لان السلطان يتقوى به كالإزار يستعين به ويعينه على اموره نعم فمن فارق الاجماع ثم عفوا الناظم رحب الله ذكر أن هناك أئمة أو ذكر أن فيه كثيرين غير هؤلاء لكن تركهم واكتفى بالمشاهير مراعاه للنظم وإلا فالإحصاء أئمة لا يحصيه ديوان عالم اقرأ في كتاب الله لكاي شرع اعتقاد أصول السنة وفي العلو للذهبي تجد أن هناك بل مئات من أئمة السنة لهم أقوال مشهورة ولهم مواقف مشهودة في رصة السنة ولكن اختفى بهؤلاء من باب أنهم من السله المقدمين والمشاهير في هذا نعم فمن فارق الإجماع ثم اقتدى بمن تقدم ذكرانا لهم كان قد خسر من فارق إجماع هؤلاء وكلامهم واقتدى بمن تقدم ذكرانا من يريد معبد والجهم وجعد وابن كرام ومن كان عن شكلتهم فقد خسر خسر خسران في الدنيا وفي الآخرة تترك هؤلاء أئمة الديانة المعول عندهم على كتاب والسنة وسلف منها سلف الأمة وتذهب إلى غيرهم تستبدل الذي أدنى بالذي هو خير لا شك أن هذا من الخسران ومن الضلال والانحراف فأسأل ربي إذ هداني لهديهم لفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر يسأل ربه رحمه الله تعالى إذ هداه لهديهم الاعتقاد اعتقدوه أن يرافقهم في الخد في صالح الزمر الزمر جماعات من الناس أفضواها زمرة وهذا رحمه الله من حرصه على الخير وهؤلاء الأئمة الذين ذكرت اسماءهم ينبغي أن يعود أو أن يربي طالب العلم نفسه فإذا ذكروا ترحم عليهم ومن واجبنا تجاه اولئك الأبرار عليهم رحمة الله الذين نفقوا أو ن أنفقوا وقتهم في التدوين وفي الدفاع وفي الاتباع وفي بيان الحق لهم وللناس من بعد معهم ومن بعدهم ونحن ممن يجني خيرهم وينهى من معينهم أن نترحم عليهم من واجبنا تجاه اولئك الائمه أن نقرأ سيرهم وأن نحببهم إلى الناس. وأن ندافع عنهم وأن نعلم سيرهم أبناءنا لأن تعليم الأبناء سير الصحابة والتابعين من بعدهم مما يغرس في قلوب الصغار حب هذا حب الحق وحب اهل الحق وفي المقابل يصرف عنهم البدع وأهل البدع قال بعض السلف كنا نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر فينبغي اوصي الاخوه الأخوة بقراءه بقراءة سير هؤلاء فسير العلماء فضل أنها تشهد الهمم لكنها تجد الإنسان ثباتا واتباعا واستغلالا لأوقاته في تحصيل ما حصل. أقف عند هذا الحد وجاءني تنبيه وشكر الله المنبه أن قصة اللي ذكرت في ترجمة الفضيل أنهم راحوا إلى عبد الرزاق الصواب كما أتاني الآن ذكرني أثابه الله أن الراحلين إلى ليس لعبد عبد الرزاق ذكر القصه وإنما رحل ابن معين وابن حمد الإمام ابن معين والإمام ابن حنبل والإمام أحمد بن منصور الرمادي والذي رفس ابن معين هو الفضيل ابن دكين هذا هو الصحيح وليس كما قلت عبد الرزاق جزى الله الأخ المنبه خيرا أين هو؟ أنت؟ أنت منبه؟ هذا كتاب الكريم تفضل وهذا أيضا تنبيه آخر ذكرتم في القصة وقد حصلوها في القصة والقصة عن ابن معين وأحمد رحل إلى ابن نوعين فدل سيحي اختبار ابن معين من منبه كذلك؟ كتاب مزق نصفين لك نصف نصف لك كتاب إن شاء الله تعالي آخذ أنا أحضر كتابا سأعطيه الأخ صاحب كتاب طبقات المدلسين كان نيتي له لكن تستاهل عكا دفعت عنه سؤال يقول في أبيات اليوم مدح الناظم لائمه من منهم الشاسي وأحمد وإسحاق ومالك مع انهم كلهم يرون القياس ليس هناك تعارف هذا يدقي بأن القياس كمهواء في فروع هذا له اجتهاده وذكره اجتهاده والشافعي يقول لا قياس الا مع الضرورات يقول يلاحظ ان الناظر لم يذكر اي ظاهري بل ولا امامهم مع ذكره الكثير من العلماء هو ظاهري في مذهب الفقه والمقام مقام اعتقاد قد يجمع الانسان بين هذا وهذا يقول قول الناظر ومثل ابن ادريس ومن دان دينه الا يقصد ابن ادريس الرازي لان الشافعي سبق ذكره انا قلت هكذا قلت أن ابن إدريس المراد أبو حاتم الرازي اليس كذلك؟ الأول الشافعي ال... نعم الأول ومن أشرق الإسلام من نور علمي محمد ابن إدريس الشافعي ثم جاء ذكر آخر ومثل ابن إدريس ومن دان دينه من المراد الرازي هكذا قلتنا إذن هذا الأخ ثابه الله وهم أو لا كذلك؟ من صاحب <تصفيق> أين هو صاحب الرساله اين هو نعم انا ناوي اعطيك كتابا لكن ليجلس يقول ربما تنتهي هذه المنظومه المقره بعد يومين لا قدر ان شاء الله حاول او ثلاثه وستبقى في الدروس بقيه اتفقت مع الشيخ فهد على أني سأختم غدا أو بعد غد ولعله غدا إن شاء الله واني على فراقكم لفريحون عفوا لمحزونون لكن إن شاء الله غدا لنظيفة قريب شكر الله لكم ووفق الله الجميع وهذه يا الملح والنوادر معكم حتى نقول للناس جميعا أننا طلاب العلم جميعا لسنا بمن يظن كرهبنة وشدة وحدة كان ما مشايخنا يمايحوننا جميعاً كما نسمع فينبغي لطالب العلم أن تحفظ الهيبة أمام الناس وأمام مقامات الجلوس مع العامة بخاصة لكن فيما بيننا لا مانع من تمليح الدرس في بعض النوائل هو نحن باب الاستئناس وطرد السآلة شكر الله لكم وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته